وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي دُرِيَّتِهِ النُّبُوَةَ وَالكِتَابَ وَأَتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الْصَالِحِينَ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَا تَأْتُونَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْسُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَر فَمَا كانَ جَوابَ قَومِهِ اِلاَّ اَن قَالوا اَتُعَذِّبُنا بِعَذابِ اللهِ اِن كُنتَ مِنَ الصادِقين قال رَبِّ انصُرني عَلَى القَومِ الْمُفْسِدين